الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقارئنا في هذا الصباح اخوتنا في الاسلام القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصواد ومتهلنا المتهل الشيخ محمد القرني ايها الاخوة المؤمنين فدوى الله خطاكم نحو طريق المستقيم طريق الحق طريق النور طريق القرآن الكريم وخير ما نبدأ به في هذا الصباح المشرك الجديد القرآن الكريم فنعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيثر من آيات الله البينة يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصيب أردت لي الشيطان over there. Hhm <laughs> أَنِّي مِنَ الَّذِينَ فَعَلَنَا وَلَا أبناء and mm -hmm. La. Yeah. Yeah. B. <laughs> از بایی Thank you. كان إن هذا القرآن وهدي للتي هي أكوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الثالحات أن لهم أجرا كبيرا كذا أيها الإخوة المؤمنون عشما مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من آيات الله البينات ختاما لصورة الأحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ونقلناها لأسماء حضراتكم من هذه الصاحة الظاهرة من صاحة مسجد مولانا الأمام الحسين فهو الأمام